ماذا ذا الذي يقارض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويباسط وإليه ترجعون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 ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبتا قدامنا, وثبتا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وَآتَىٰنَا دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَدَآءَ فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين